إِذْ جَاءَ رُسُلُ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا لَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ نَوْمًا وَيَمَنَاتٍ وَأَلْبَسْنَاهُ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ ولو شاء الله ما اقتفل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلُوهُ وَلَهِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْنَهُ ولا خله ولا شفاء والكافرون هم الضالون الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم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 من علمه إلا بما شاء وشعى كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حذبهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاهوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق على فصام لها والله سميع عليم